أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ يريدون, يريدون أن يتحاكموا إلى الطاهوت وقد أمعوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاهوت فَأَمَرَ أَنْ يُغْوِى وَأَنْ يَفْسُدَ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صدودا إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا اكْتَرَمُوا النَّاسَ يَصُدُّونَ عَن فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِيمَ قَوْلَ لَن دَلِيغُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاهُ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ جاءوك فاستغفروا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما يستنصر لهم مسؤولون وجدوا ما سوى بالله حمينا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في انفسهم حرجا فلا ربك لا يؤمنون حككَ فيمَا شَجَرَرينَهُث م لا يَج فيِي أَم فُشِهِم حَرجاء كَُّ لا يَجدُ فيِي أَمفُوسِهِم حَرَجَم مَِّ فَضَيتَ وَيُوسَّمُ تَسلمَ ورجا مما قضيت ويسلم تسليما